واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكون The devil love love لو أنذل رشية <تصفيق> الله <تصفيق> لا ارقام شخصائي ولكن وتلك الأنثال نقربها للناس دعا لهم لتفكرون Oh all oh. هو الله الذي نام قَلْنَيْكُ الْقُطْرِ Hmm. Yeah hey.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 لهم الأسماع الحسنى نسبح لهم ما في السماوات والأرض وهو العزيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق Oh. <laughs>